الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه وعليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب وإخواننا الطلاب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ونزال حديثنا موصولا بتوفيق الله تعالى وعنايته حول شرح باب النكاح من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه وتناولنا في الدرس السابق الكلام عن المحرمات في النكاح وما يتعلق بإن من أحكاب وما زالت هناك أحكام أخرى تتعلق بالمحرمات نذكرها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى وحيث سبق لنا أن تكلمنا عن ضابط تحريم الجمع بين المرأتين كالجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو خالتها وتبين لنا من خياله أن هناك من أفراده ما يشتمل على تحريم مؤبد. كتحريم البنت مع أمنا وضعبها الآخر يشتمل على تحريم مؤقت كتحريم الأختين سواء كان هذا في النكاح أو في الملك لنعنى أن الإنسان لا يجمع بين أختين بملك أو لا يجمع بينهما في نكاح أو لا يجمع بين إفداهما بملك والأخرى بمكاح لأن الحرمة هنا منصبة إلى ماذا إخوانا الطلاب الحرمة هنا منصبة أو مصروفة على الوقت أو المعاشرة الزوجية وهي تتحقق بالملك كما تتحقق أيضا بالنكاح فهنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه مشيرا إلى ما يرسع حرمة وط الثانية بعقد نكاح أو ملك يعني يتكلم هنا عن حالات التي تجوز بها حرمة المرأة الثانية من محرمتي الجنة قال رحمة الله تعالى عليه وحلت الأخت بلينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوثة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لن يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن بيع بخلاف صدقة عليه إن سيزت وإخدان سنين النص كما نرى أبناءنا الطلاب يبين الصور التي تحل بها الأخت أو المرأة الثانية سواء كانت أخت أو عم تحل في حالات ولا تحل في حالات أخرى فأشار بقوله وحلت إلى آخره إلى الحالات التي تحل بها وأشار بقوله لا ساسد لم يفت وحيد وعدة إلى آخر كلامها أو إلى آخر ما ذكرناه من المتن إلى الحالات التي لا تحل فيها بيان ذلك تفصيلا على النحو التالي أولا لو عقل الشخص نكاح امرأة فبنقتضى هذا العقد أو نقتضى هذا النكاح لا يحل له أن يجمع عليها أختها أو عمتها أو خالتها بملك أو بنكاح ما دامت المرأة الأولى في أصمت إلا إذا بانت منهم المرأة الأولى بخلع أو بطلاق باين بينونة الكبرى في المدخول بها أو طلقة واحدة في المرأة التي لم يدخل بها أو بخروج المرأة من العدة حيث كان الطلاق رجعي وهذه من المسائل التي يقع فيها اللغز أو يلغزوها فيقول فيقال هل للرجل عدة هل للرجل عدة يقال لهم نعم للرجل عدة وهي ماذا وهي أنه إذا طلق فتطلق زوجته فإنه لا يحل له أن يتزوج اختها إلا بعد انقضاء عدة الأولى إذا كان الطلاق ورجعية وهذا من بيرت التجوز لأن الرجل ليست له عدة على سبيل الحقيق وهنا يعمل بقول البرأة في دعوى عدم انقضاء عداتها يعني إذا ادعت المرأة وقالت المرأة أن عدتها لم تنقضي فالقول هنا قولها لأن المرأة مؤتمنة على فرجها ولذلك إذا ادعت المرأة أن الدم قد احتبث فيها فتصدق بيمنها وإذا ادعت بعد ذلك تحريك الدم لازم أن ينظرها النساء ليتبين الأمر أو ليتبين الأمر وهنا إن أيد النساء كلامها لم تحل له أو لا يحل للزوج أن يتزوج فقط هذه المرأة المسألة الثانية أن حرمة المرأة الثانية تزول بزوال ملك المرأة الأولى بمعنى لو أن الرجل وطئ امرأة بملك اليمين وأراد أن يتزوج امرأة ممن يحرم عليه الجمع بينها كالعمة والخالة أو أراد أن يطعها من الكينين أيضا فحينئذ لا تحل له تلك المرأة الثانية إلا إذا حرم فرج المرأة الأولى بعتق يعني لابد أن يعتق الأولى حتى يحل له الاستمتاع بالثانية سواء كان هذا العتق على سبيل التمييز عتقا كليا أو عتقا جزئيا أو عتقا مؤجلا أو عتقا بكتابة يعني في النهاية لا بد أن يعتقها بأي شكل من أشكال ألأتك. فإذا اعتقها في هذه الحالة تكون المرأة قد أحرزت نفسها وما لا وليس للسيد أن يطعها بعد ذلك وليس للسيد أن يطعها بعد ذلك انقطعت الصلة بينه وبينها فحينائد يحي له أن ينتح أختها. ينتح أختها أو ينتح عمتها أو قالتها بوطء في ملك أو بوطء في نكاح المسألة الثالثة أن حرمة المرأة الثانية تزول لو قام الشخص بإنكاح الأمة لشخص آخر مكاحا صحيح يعني شخص عنده أمة يستمتع بها الأصل الشرعي هنا أنه لا يستمتع بيخطيها أو يعمتها ولكن قام هذا الشخص بإنكاح تلك الأمة التي عنده لشخص آخر ووقع العقل صحيحا لازما فحينئذ يحل له أو يجوز له حينئذ أن ينكح أكتها أو, أو عمتها أو خالتها مكاحا صحيحا أو يتملكها بملك يمين وهنا لا يفرق بين دخول الزوج بالأمة أو عدم دخول لأن الأمة بالعقد عليها لزوج آخر قد خرجت عن ملك سيدها أو خرجت عن استمتاع سيدها بها المسألة الرابعة لو أسرت الأمة الأولى أو أبقت من سيدها إباقا يأس معه من رجوعها يعني الأمة أسرت عند العدو أو أبقت من سيدها إباقا بشكل يأس معه السيد أن تعود منه فحينئذ يحل لهذا السيد أن يطأ بنلك الينين أو بالنكاح تغتها هذه الأمة أو عمتها أو خالفها نعم، ملاحظة نقطتين هنا أو ملاحظة أمرين هنا. الأمر الأول أن هذا قيد في الإماء فقط، هذا القيد في الإماء فقط فلا يسري على الزوجات، بمعنى أن لو شخص هربت زوجته أو أسرت فلا يحيد له أن يتزوج أختاه أو علمته بمجرد ذلك، لكن ينبغي أن يفصل أن يفصل المرأة الغائبة فراقاً بائنا حتى يحيد له أختاه. وإن طلقة فلقا رعيا، لأنه ينتظر سنوات بعد هار الطلاق حتى يجوز له أن ينجح أختها أو ينجح عملته. حتى إن بعض علماء المذهب قالوا ينتظر خمس سنين لاحتمال أن تكون حامل وإن مدة الحمل أقصاها أربعة سنين في المذهب. وبعضهم قال ينتظر ثلاث سنوات لاحتمال أن تكون مرتبة في الحيض وكون حيضتها في كل سنة في آخر السنة. وبعضهم قالوا ينصدر خمسة عشر سنة لو كانت عابة هذه المرأة انتحيت في كل خمس سنين مرة وهذه الصور في الواقع العملي قد لا تحدث قد لا تحدث في هذه الصور في الواقع العملي الأمر الثاني الذي ينبغي ملاحظته أن قيد الإياش هنا قيد الإياش هنا ورد في الإباق ولا بيرت في الأسف يعني لم يقل المصنف أو لم يقل الشرفاء النذرة استنادا على كلام قالهم صمت لم يقولوا إن المرأة الأم تتأذ يعني تؤثر أسرًا منه اليأس أو يأس منه من الرجوع ولكن قالوا يحدث إباق أي يأس منه السيد من الرجوع قالوا لأن الأسر غالبا يضم يضم ذيل يأس لا بعض لكن الإباق المرأة قد ترجع منه وقامت رجوع. المسألة الخامسة لو قام السيد ببيع الأمة الأولى وكانت هذه الأمة معيدة وقام ببيعها بيعا صحيحا فقد زالت ملكيته عنها وحق له بعد ذلك أن ينكح أختها أو ينكح عمتها. متى وضيح المسألة نقول إن السيد قام ببيع الأمة المعيدة بيعا صحيح هذا البيع يكفي في تحرينها عليه من حيث الوضع ويكفي في حلية أختها أو حلية عمتها لأنها خارجت بذلك عن أن يطأها هذا السيد حتى لو كان السيد عالم بهذا البيع وكثمه عن المشكلة وإن لم يكن عالما بالبيع فالأمر كذلك لماذا؟ لأن هذا البيع وإن كان فيه عيب فإن المشكلة حق له أن يتمسك بالأمسياتين البيعتين هذه الصور إخوانا الطلاب التي صرّدناها على نشاملكم الكريم هي التي تبرأ بها زمة الزوج من المرأة الأولى أو السيد من الأمة الأولى ويحق له بعد ذلك أن ينكح أخته أو ينكح عمتها بملك يمين في بملك يمين أو ينكحها بعقد نكاح بقيت بعد ذلك الصور التي لا تحل له ذلك والتي قال فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه لا فاسد وهنا كلمة لا فاسد هنا معطوفة على البيع السلم لا فاسد لن يفت وحيض وعدة شبهة ولدة وإحرام وظهار واستجراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وإبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع لخلاف صدقتنا عليه إن سيزة وإخدام سنيك معنى هذا الكلام أن هذه الصور التارية لا تزيد ثرمة نكاح المرأة الثانية ممن يحرم على المرء أن يجمع بينها وبين أخرى فلو قام الشخص ببيع الأمة الموطوئة بيعا فاسدا أو زواجها زواجا فاسدا ولم يفت هذا الزواج أو لم يفت هذا البيع وفوات الزواج يكون بالدخول وفوات البيع يكون بسوالة السوق ونحوها في هذه الحالة لا يحل له أن يطأ أختها أو عمتها أو حالتها لأنها ما زالت على ملك كذلك لو اعتدت المرأة الأولى عدة استبراء من وضع شبهات سهي وإن كانت محرمة في الحال على هذا الرجل الذي اعتدت منه إلا أن هذا الزمن قصير فهذا لا يعطيه الحق في أن ينكح أفتهت أيضا إخواننا الصلاة لو حاضت المرأة أو وقع على نفاس أو اتكتت استكافها وحيضها ونفاسها أو أي حالة من هذه الحالات لا يحل لا يحل لزوجها أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها لأن هذا زمن يثير. كذلك لو ارتدت المرأة الأولى وكانت المرأة أنا، أخت المرأة المرتدة لا تحل للرجل خلال فترة الاستتابة من الربد ليلا أيام الثلاثة لأنها مدة قصيرة هنا غالبا قد تعود للإسلام خاشية. أن ينفذ فيها حد الرد لكن لو كانت المرأة المرتدة زوجة بشتأمة بل زوجة هل اختها بمجرد ردتها على مشهول البذة قالوا لماذا؟ قال لأنها بمجرد الردة قدانت دانت لنا لأن الردة تفرق ما بين الزوجين كذلك لو أحرمت المرأة الأولى بحج أو عمرها فلنعروف أن الإحرام يمنع وطء المرأة ولكن كونه يمنع وطء المرأة فإنه في ذات الوقت لا يبيح للرجل أن يتزوج أبت المرأة أو عمتها خلال فترة حجها أو إحرامها لأن التحرمون قصير مدة وإلا يقع نات في حرج الزوج إذا أراد أن يتوصل إلى حيلة في صالم الشرق يرسل زوجته إلى عمر ويتزوج أبتها في فترة العمر أو يرسلها إلى حج ويتذوج أبتها في فترة الحج لو ظهرت ذهبه من زوجته هذا الظهار لا يحل له أن ينكح أختها أو ينكح أمتها لماذا؟ قال لأن المظاهر هنا يقدر على رفع تحريم الظهار بالكفار كذلك لا يحل للرجل أن ينكح أختها زوجته أو عمتها إذا حلف يمينا على ترك وضع زوجته حتى ولو كان الحلف في بحرياته هذا في الأمان يعني الإنسان حلف أن لا يطأ زوجته ألا أن لا يطعها في هذه الحالة لا يجوز له لمجرد ذلك أن يطعى اقتها من ملك يمين أو يطعى اقتها من نكاح أو عمتها من نكاح أو ملك يمين حالة أخرى لو باع الرجل أمته بالخيار لأحد المتبايعين أو لأجنبي يعني اشترط في البيع وقوع الخيار له أو للبايع أو للمشكل أو لشخص ثالث هذا البيع لا يقص لراحة نكاحه أخت هذه المرأة أو وضعها في الملك يمين. كذلك الحال لو بعها بيع عودة ضمان ثلاثة أيام من العرو. ودليل هنا من دليل العقل هنا أخوان الطلاب على عدم راحة وض، الأخت في بيع الخيار وبيع عودة ثلاثة أن هذا البيع بيع غير من عقد والمرأة نزالت على ملك البيع حتى يقضي أو تقضي مدة الخيار. لو قام الشخص بإخضاع أمه لغير مدة شهر أو مدة سنة، فهذا لا يبيح له أن يطأ أكتاف بملك يمين أو ينحى خلال هذه المدة. يعني شخص عنده أم يطأها، فقام بعطائها على سبيل الخدمة لشخص آخر لمدة شهر أو شهرين أو أكثر حتى سنة. قد يكون ذلك نوعاً أو منا، قد يكون هذا نوعاً من الحيلة. لأن يتوصل بذلك إلى وضع أختها أو وضع عمدها في هذه الحالة الشرع يعامله بنقيد قصد ولا يبيح له ذلك لو واب الشخص الأمة التي يملكها وهبها هبة اعتصار فهذا لا يبيح له أن يطع اختها بنك يمين أو بنكاه وكذلك الحال لو هبها لشخص بشكل يستطيع معها أن يرجعها مرة أخرى يعني يرجع هبة مرة أخرى بذيع ممن وهبت له هبة الاعتصار كما سنأتي عند الكلام عنها إن شاء الله في مكانها في ذلك هبة هبة الاعتصار هي هبة المرء الشيء مع القدرة على الرجع يعني يكون عنده المقدرة على أن ينزعه ممن وهباه له قهرة كما يقوم الشخص مثلا بهبة شيء لولده الصغير أو لقيقه والهبة التي يمكن إرجاعها للبيع كما لوها بها للمحجور يعني هو يتولى في ولاية شخص محجور عليه يتيم في هذه الحالة لوها بلاه هبة يجوز له أن يريعها أو يستردها منه للبيع الهبة في هذين الشكلين أبناء الطباب هبة الاعتصار والهبة التي يستطيع الرجل إرجاعها للبيع لا تبيح له أو لا تحل له أن يتزوج أو أن يتملك أغتاء موهوبتهم بملك ينين او بنكاح. لكن مستثنى من ذلك كله مما تقدم في الهبع حالات ثلاثة يحل للرجل فيها ان ينكح الثانية او يطعها بملك ينين بيانها على النحو التالي. قبل ان نسر هذه الحالات اخوانا ربط الله نقول ان الشارع الحكيم أضر بمسارح العبادة، أضر أضر بمسارح الناس. لمعم أن هذه الصور التي منع فيها المصنف من رحمة الله تعالى، عليه حل المرأة الثانية بمجرد تصرف الرجل في المرأة الأولى من زوجته، أو أما هذا حتى لا يلجأ الناس إلى حيل من هذا القبيل فيستبيحون بها ما حرم الله عز وجل. كما ذكر. إن الشخص أراد عنده أنا يطعها وأراد أن يتملك عمتها وهو يعلم يقينا أن الشرع يمنعه من ذلك أو امرأة وأراد أن يتزوج أختها وهو يعلم أن الشرع يمنعه من ذلك منع أن يقينا بنص كتاب الله عز وجل وأن تجمعه بين الأختين وذكرنا ضابط الجمع بأن الجمع هنا محرم في الملك وفي النكاة فيقوم باللجوء إلى هذه الحينة بأن يوصلها إلى حج أو عمرة أو ينتظر حيضها أو ينتظر نفاسها أو ينتظر عدة استبراءها أو يقوم بإخدام الأمة لغيره لمدة شهر أو مدة سنة ليتوصل بذلك إلى ما حرم الله فإن الشرع يمنعه من ذلك ولا يعطي له المجال للوصول إلى المحرم يستثنى هنا ما لو تصدق الرجل حالات الحالة الأولى لو تصدق الرجل بالموثوء على من هو في سجله وحاذها غير متصدق وإن ذلك يكون كافيا في خلية وضع أختها أو عمتها حالة أخرى لو أن الشخص أقدم موت أفه سنين كثيرة كخمسة سنين مثلا فما سوقع فإن هذا يويح له أن يطرأ أختها أو يطرأ عمتها أو يطرأ خالتها بملك يمين أو بنكاح كذلك الحالة وإخدامها مدة الحياة يعني أخدم الأمل الهند التي كان يطعها لشخص قال أخدمتك هذه مدة حياة مدة حياتك أو مدة حياتها أو مدة الحياة عامة بيطلق في هذه الحالة يحل يوم أن ينتهى رفتها أو عامة بملك يمين أو بنكاه الحالة الثالثة لو وهم الرجل أنتهى إلا تغير سواب لشخص أجنالي لا يعتصره أنه أصلا فهذا يريح له وضع اختها او عمدها لكن ان كانت ان كانت الهبة لغير ثواب، لكن ان كانت الهبة هبت ثواب فانها لا تحل له يعني لا يحل له اختها مثلا حتى يعوض عليها او تفوت عنده وتجه فيها القيمة جريا على ما ذكره بعض الثقهاء المثال كنا إن الدليل الشرعي على كل ما تقدم أو على تحريم الزنا بين الأختين هو قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وعلنا على أنها عامة في الملك وفي النكاح. وكل الصور التي سبق لنا ذكرها مما لا يحل له أن ينكح الثانية أو يتملك الثانية داخلة في ضد قول الله تعالى إلا ما قد سلف. والصور التي يباح له فيها ذلك داخلها في قوله تعالى ما قد سلف هنا لو قام الشخص بالتعدي ووضع المرأة ووضع المرأة الثالية بلا مشابه الشرع في هذه الحالة ينبغي على, ينبغي على الرجل أن يتوقف عنهما ليحرم المرأة التي يخطرها لهم بمحرم, بمحرم مما سبق ذكره يعني الشخص تعدد ووضع المرأة الثانية بنيل كيانين أو بنكاح في وقت لم يطبق فيه قول الله تعالى إلا نقد خلف في هذه حالة يتوقف عن الاثنين حتى يحرم هذه ويحل هذه فإن أبقى الأولى وحرم الثانية استمر على الأولى بدون استبراء إلا أن يكون عال لوضعها في زمن الإيقاف فلا بد من استبراءها من هذا الماء أنه هنا مأساس ولو أبقى الثانية استبراءها لفساد نائه الحاصل قبل التحريح ولا يضر هنا أن الولد سيلحق به بعد ذلك نتكلم عن مسألة الجمع بين الأختين بالنكاح والملك وهنا في صورتين ذكرهما المصنف. الصورة الأولى لو كان الرجل يمتلك امرأة وقام بالتلذذ باختها بوقت او بمقدمات وقت وكان ذلك في نكاح فيجب على الرجل هنا ان يتوقف عن الاثنتين حتى يحرم واحدة منه ان يحرم المنكوحة بالبينون او يحرم المملكة بان يزيل ملكه عنه منادي الصورة تشنى صورة صدق الملك للنكاة الصورة الأخرى صدق الملكاة للملكاة نحن هنا صورتين الصورة الأولى أن يسبق الملك المكاة الصورة الثانية أن يسبق المكاة الملك لو قام شخصه بمكاة امرأة امرأة ثم اشترى من يحرم جمعها معها كأختها يعني هو متذوب فاطنة مثلا فقام بشراء اختها بوهيسة أو أختها هند أو قام بشراء عمتها عائشة مثلا فهنا يتمادى على نكاح الأولى ويستطق الثانية عنده الخدمة فقط ولا فرمة في ذلك لأن سبق لنا الكلام أن قلنا أنه يجوز له أن يجمع بين الأختين ويخصص واحدة للملك وأخرى للوطن أو يجمع بين بنت وعمتها فيجعل البنت للوطن والعمة للخدمة أو العكس هنا الإنسان النكاح هنا سابق على الملك أسبقية النكاح على الملك هنا وطرق الملك عليه لا تحرم عليه الجمع بينهما ويخصص واحد الخدمة واحد الوضع لو قام الرجل بالتعدي ووضع الأمة المشترى أو تلذبها سيعتبر كما لو كان جانعا بين الأختين أو واطئا للأختين سينبغي حينئذ أن يتوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سلق ذكره من أوجه التحريق هذه الصور إخوانا الطلاب هي التي أشار عليها المصنف رحمة الله تعالى عليه قائلا ووقف إن وطئه ما ليحرنه فإن أثقى الثانية تستبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطئ أو عقد بعد تلزله بأختها بملك فكل فكالأول انتهى كلام المصنف الذي اشتمل على هاتين الصورتين صورة سبق النكاح للملك وصورة سبق الملك للنكاح. نمضي نعم مصنف رحمة الله تعالى عليه وهو يبين لنا حالات أخرى من حالات التحرير في النكاح أو صور من صور المحرمات في النكاح. فيقول رحمة الله تعالى عليه والمتوتة والرفعون عطفا على قوله في درس قبل ذلك أو قولنا في درس قبل ذلك وحرما كذا هو هنا يتكلم عن المحرمات أي وحرما نكاح النبتوت والنبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نقرة فيه بانتشار في نكاح لاذن وعلم حلوة وزوجة فقط ولو خصيا ك تزويد غير مشبهة لينين لا بفاسد إن لم يثبت تبعه بوقت ثاني دوق ثاني وفي الأول تردد كمحلل وإن معنية إنساها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها علاق وقبل دعوة طارئة للتزويج تحاضرة أننت إن بعد وفي غيرها قولا نتكلم هنا عن نكاح المبتوتة وما يتعلق بها من مسألة نكاح المحل وما يترتب عليها من أحد المبتوتة هي المرأة التي بط طلاقها أي طلقت طلاقا ثلاثا أو ما في معلاها طلاقا ثلاثا بالنسبة للأحرار وتلقطين بالنسبة للعبيد لأن العبيد الطلاق في حقهم طلقطات هذه المرأة المستوثة أي التي بث نكاحها لا يحل لزوجها أن يتزوجها لا يحل لمطلقها أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره وهو المحلل ويكون النكاح نكاحا صحيحا بالدخول المتوافر فيه الشروط التالية التي جمعناها لكم في حوالي تسعة شروط الشرط الأول أن يقوم الرجل الثاني أو الزوج الثاني بمعاشرةها معاشرة الأزواج وطعا في القبر لا في الدور بإيلاج ذكري في المفيهة حتى ولو حصل الانتشار بعد الإلاج أنزل الشخص أو لم ينزل هذا هو الوطء الذي تتعلق به الأحكام الشرعية والذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق رسيلتك كما سنتكلم عنه إن شاء الله الشرط الثاني أن يكون الوطء مباحا والوطء المباح هنا هو الوطء في القول. وفي حالة يجوز للزوج فيها أن يطرأ زوجته. فأخرج العلماء من ذلك ماذا أخرجوا وطء الدفر وأخرجوا وطء في المسجد وأخرجوا وطء في حال الإحرام وأخرجوا كل وطء غير مباح حيث لا أثر له في التحرير. وهذا في مذهبنا لأن هذه الضوابط قد لا تكون منتبرة في مذايب أخرى نسأل في مثل الوطء في المسجد أو الوطء في حال الإحرام هذه الحالات مذهبنا يعتبرها من الوطن الغير مباح وبالتالي لا يقيم لها وزن يعني لو زوج وطأ زوجه في المسجد لو لو المحل وطأها في المسجد فلا يعتبر هذا تحليل، وبالتالي لا يحل للزوج الأول أن يتزوجها الشرط الثالث أن يكون الزواج زواجا صحيحا هو ما يشترط فيه إسلام الزوج فلو نكحها كافر فلا أثر لأن انكحت الكفار لا في لها. وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الشرط الرابع أن يتصادق الزوجان على الإلاج يعني على مسألة المعاشرة الزوجية الكاملة أو لا يعلم منهما إقرار ولا إنكار يعني يقول الشأن إن هو عشرها معاشرة زوجية كاملة بالإلاج فلو أنكر أحدهما الإيلاز فلا تحذل الأول يعني الزوج ادعى أنه دخل بها دخولا صحيحا هي أنكرت أو هي ادعت وهو أنكر وهذه صور قد تحدث أبنائنا الطلاب لأننا والعياذ بالله في زمن في الكثير من صور البطلان وصور البطلة هنا أكثر اشتهار نكاح المحلل والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له أو المحل والمحلل له سيما سيأتي الكلب عنه بالتفتيئ إن شاء الله ونبين الأثر السيء لهذا الزواج ولا يجب الله الشرط الخامس أن يكون الوضع في نكاح لازم بنعمة أن وضع السيد لها لو كانت أنا لا يخلها لزوجها الذي طلقها وقيد اللي في النكاح يخرج لنا النكاح الغير لازم مثل نكاح المحجور بغير إذن ولي، إذا أجازه الولي فلا تحل للمطلق إلا بوطن بعد الإجابة يعني لابد للولي أن يجيز الوطن حتى تحضر للزوج الأول الشرط السادس أن تعلم الزوجة بالوطن بنعمة أن المحلل لو جامع الزوجة وهي مجنونة أو هي نائمة فلا تحل لهذا الوطن وهذا حرط بالزوجة يعني شرط العلم هنا شرط في الزوج أما الزوج فلو جامعها وهو مجنون أو وهو مغمى عليه حلت إن كانت المرأة عاقلة لماذا ابنها ربط الله قال له أن الحلية هنا الحلية وعدم الحلية خاصة بالمرأة وليس تخاصة بالرجل يعني غير رضي هي أن تكون هي الموطوعة أو أن تكون هي المدركة لوقوع الواطن وبالتالي كونها نائمة أو مجنونة هذا على القول الذي يسير عليه بعض فقهاء المذاهب ومنهم مذهبنا أن المرأة, المرأة قطوطة وهي نائمة وهي لا تدري وهذه الصورة تختلف, تختلف من المرأة في اللي أخرى فهنا نشطرة علم الزوجة بالوطق ولم نشطرة علم الزوج لأن الوطق هنا يتعلق بها هي لا بالزوج الشرط السابع أن تعلن أن هناك خلوة وقع بين المرأة وبين المحل حتى ولو خل المرأتين إنه يجب أن يخلوا المرأتين ويعاشرهم وإلا فلا تحل المرأة للأول حتى ولو صدقها الثانية على الوضع لأنها تتهم على الوضع لتملك رجوع إلى مطلقها الأول الشرط الثامن أن يطلقها المحل صلاقا رجعيا وتنتهي للدح أو طلاقا بائنا او يحصل خلق او يموت عنها يعني تزول عثمتها عن هذا الشخص باي شكل من اشكال زوال العثم طلقة رجعية طلقة بائنة خلق موت الى غير ذلك الشرط التاسع شرط غريب الشرطه الفقهاء ان يكون المحلل قائن ذكر حتى ولو كان مقطوع الكرسيطين او مقطوع الحشف وهذا مع علم الزوجة لان الزوجة خاصية وإلا فهو نكاح معيد لا يحل لاذج أو جارنا وهو لاذج يعني إذا ذكره من ينتشر يعني يتأت منه الجميع وأبناء الطلاب عذرًا الفقهاء لهم يعني تفاصيل في هذه الأمور قد يستشعر منها البعض نوعا من الحياة ولكن فقهائنا رحمة الله عليهم يفصلون المسائل بصورة واسعة حتى لا يحدث سلسل في الأذهاب هذه الشروط التسعة التي ذكرناها لكم والتي بعضهم يترسع فيها وبعضهم يضيق فيها ولكن هي كلها تدور حول هذا الإطاف هي التي بمقتضاها أو بموجبها يحل للمرأة للزوج المطلق الأول أن يتزوج المرأة الثانية بعد قروضها عن عصمة هذا المحلس ولكن لا يفهم من ذلك أن هذه الشروط تبيح نكاح التحليل هذا في النكاح العادي الذي ليست أمنية فيه التحليل قول مصنف رحمة الله تعالى كتزويج غير مشبهة لينين هذه الشروط موضحة إنسان حلف لا تزوجن على امرأته فتزوج المتوتة ودخل بها وغير فيها حشفتها أو قدرها فإنه يحلها حتى ولو لم تشبه أن تكون من نسائي لجناءاتها على مشهور المدهب ومن ذات أولى إذا كانت من من تشده أي تناسب أن ينزوجها لأنه لو أراد أن يثبت على نتحان ثبت بخلاف لو نتحان دينية التحليل يعني إنسان شغف على زوجته أنه لا يتزوج على المرأة وتزوج هذه المرأة نصر فنعمل التهديد لزوجته تزوجها وغير فيها حشفته أو قدر الحشفة ثم طلقها أو في هذه الحالة يجوز لزوجها الأول أو المطلق أن يتزوج لأن هذا التحذير هنا قد وقع هنا قد وقع وإن كان بعض فقد نجد يقول ينبغي أن تكون المرأة أن تناسب زوجها الثاني لأن هنا غرض الزوج على الزوجة التي معه قد يدفعه إلى أن يتزوج عليها مرأة دنيئة لمجرد الغيب أو الكمال لها ولا علم هذه القيود التي سوق لنا ذكرها هي ما يستهلط من قول الله تعالى في سورة في البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يقول أجمع على من على أن من طلق مراته طلقة أو طلقتين فلهم مراجعتها فإن طلقها السالسة لم تحل له حتى تنتح زوجها غيره وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله ونحن أدناء الطلاب لنا هنا وقفة سبق لنا أن أشرنا إليها ونحن نتكلم عن تعريف النكاح هذه الوقفة أننا قلنا لكم سابقاً أن كل نكاح ورد ذكره في القرآن يراد بالعقد، إلا في هذا الموقف، فإن المراد هنا به الوقت. هو الآية الكريمة التي تليت على ما سمعتم. الكريمة، فإن طلّق فلا تحيل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا هذا النكاح هنا في هذا الموضوع هنا مقصول به الوقت. أما بقية المواضع فمقصول بها النكاح بمعنى العقد. هذا الوضء هو المؤثر في الأحكام الشرعية، هو الوضء الذي يوجب الغسل، هو الوضء الذي يوجب الحد، هو الوضء الذي يسر صوم الإنسان ويسر ويحد، هو الوضء الذي يوجب المرأة كمال النهر أو كمال الصداق، هو الوضء الذي يحصن الزوجين الذي بمقتضاه يصير الأعزب متزوجا وتصير الفتاة أو العزباء. متدوجة فتنتقل من حد الجنب للزنا الزنة إلى حد الرجل الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سبق ذكره هو حديث امرأة رفاعة القراضي رضوان الله تعالى عليها وعليه هذه المرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكن رفاعة لا تشتكي من زوجها الآخر الذي تزوجها بعد رساعة قالت يا رسول الله إن رساعة تطلقني سبب طلاقي وإني نتحت بعده عبد الرحمن من الزبير القراضي وإنما معه مثل الهذبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رساعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته رواية الأخرى عن السيدة عائشة قالت طلق رجل إمرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من شيلتها ما ذاقه الأول هذه المرأة طلقت من زوجها الأول ثم نكحها زوج زوج فأرادت أن تعود بمجرد العقد إلى من إلى الزوج الأول أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشام فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لابد من زوج العسيلة وهذا من أذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال خلقي أنه عبر بذلك عن ماذا عبر بذلك عن الجماع وكأنه الجمع فيه لزة أو الجمع لما لما لما كانت فيه لزة شديدة للرجل والمرأة فقد عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي فيه أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة اشتكت من زوجها الثاني أنه مقصر معها في المعاشرة الزوجية بل وصفته وصفا أن معه مثل غدبة الثور فقد جاء في بعض الروايات الحديثة الصحيحة ونحن هنا أتينا لكم بالرواية من البخاري ومسلم لفظ البخاري في الرواية الأولى ولفظ مسلم في الرواية الثانية بعض الروايات الصحيحة أن المرأة سكت عودا من الأرض أو ستلة من سوبها وقالت أنها معه مثل هذا وهذا كناية عن بغضها لهذا الرجل الثاني إلى هذه الدرجة أنه لا يغني معها شيئا ولا يسمن ولا يغني من معها في المعاشرة الدوجية في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم علم قصدها وفين قصدها فأخبرها أنها لا بد أن يعشرها رجل معاشرة صحيحة بذوق العسيلة حتى تحل لزوجها الأول وبالتالي تبين لنا أن هذه هي شروط تحليل المرأة للزوج الأول بعد ذلك يبين المصنف أمور لا تحيل المرأة بنقفضها للزوج الأول. قال منها لا قال فيها لا فاسد إن لم يثبت بعده بوضع ثاني. وفي الأول تردد كمحلل. بالعمة أن نكاح المرأة النبطة نكاحا فاسدا لو تزوجت المرأة النبطة زواجا فاسدا فإن هذا هذا الزواج الفاسد لا أخله في تحليلها لمطلقها الأول في حالة دون أخرى. ننظر هذا التفتيح على النحو التالي أولا نحن سبق لنا أن تكلمنا عن أن النكاح الفاسف قسمها قسم مجمع على فساده وقسم مختلف في فساده لو كان النكاح مجمع على فساده فينها لا تحل الأول دوات الثاني لا وينبغي فسخ نكاحها قبل البانئة و بعد مثل نكاح الخامسة أنه المرأة التي طلقت من زيد نكحها عمر على نسائه الأربع نكحها خامسة على نسائه الأربع هذا نكاح مجمع على فساده نكاحها خامسة هذا أو نكاحها خامسة هنا لا يبيحها لزوجها أو المطلق الأول لأن هذا لا يعتبر ليه وإن كان النكاح مختلف في فساده فإن النكاح يفتح قبل البناء ويثبت بعده وتحل المرأة في نائد للمطلق الأول إن فارقها المتزوج لها العواجب ثالثا، حيث وطئها وط أنثانيا غير الوطئ الأول الذي فوت النكاح الفر. لكن هناك تردد في النزاع في نسألة لو فارقها قبل أن يطئها ثانيا، هل تحل للمتطلقة أو لا تحل؟ بعض العلماء قالوا بالحلية بناء على أن النزاع يعتبر وط، وبعض العلماء قالوا بعلم الحلية بناء على أن النزاعون ليس وط. مسألة نكاح التحليل التي أشرنا إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه يشير هنا للنكاح الفاسد الذي لا تثبت شرعيته والدخول ولا يترتب عليه إحلال المبتوطة لزوجها الأول وهو نكاح التحليل نكاح التحليل هو زواج الرجل من المرأة المطلقة طلاقا دائما بنية إحلالها لمطلقها الأول أو بنية إحلال معنية الإنساكلة وعجبته يعني نية مزدوجة نية إحلال خالصة أو نية إحلال مع نية إنساك إن أعجبته نجاح التحليل حرام وترتب عليه أحتام حرمته وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن وصحاحه الشيخ الألداني رحمة الله تعالى عليه من المعاصرين وصححه من السابقين الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه وعيره وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوشمة والمتشمة والوصلة والموصولة وأكل الربا وموكله والمحلل والمحل والمحلل له. وهنا الإمام القرشى رحمه الله تعالى عليه يقول اللعنة دليل التحريم. وسببه في المحل المافين من دناءة المعونة. من عزم الإنسان على وضع امرأة لتنكين غيره من وضعها بعد خير وراتها فراشا له ومنسوبة إليه وفي المحل له مع أن قاعدة امتلاع مؤخرة الإنسان بشكل غيره إما لاستلاحة لهذا التحليل الفاسد إنسان وإما لأن طلاقه ثلاثا محرم وهو لم يقرج إلى هذا وإما أن يحمل على ما إذا اشترفه التحليل كلام جيد جدا لأن قناة رحمة الله تعالى عليك لما نمسيكم كيف نحلله أبناءنا الطلاب نجد فيه عجبا ودقة وبلاغا من كلام هذا السقير رحمة الله تعالى عليك. يقول أن اللعنة دليل التحريم هذا أمر معروف سبب اللعنة في المحلط أنه إنسان دنيء المرؤة أن إزاي يقبل على نفسه أو كيف يقبل على نفسه وعلى كرمته وعلى رجولته أن يأخذ مرأة ليطأها ليطلق ليطلق ليلة أو يفترشها ليلة أو شهرا أو أسبوعا حتى يمكنها يغير بعد أن نشبت إليه وصارت زوجته وفي بيته وتحت فراشه يسلمها لغيره. هذا بالنسبة للمحلل، وبالنسبة للمحلل له قالوا إنه استبع هذا الأمر بهذا التحليل أو إن إنه المحلل له هو الذي لجأ إلى الطلاق الثلاث فلوه الطلاق الثلاث المحرم هو الذي دفع المرأة إلى هذا الوضع أو دفعه إلى هذا الأمر. كثير من الأزواج يقعون في هذا المأزق. ويندمون ويختارون بل يتصببهم تصديهم الذنائع أنهم يختارون الزوج بأنفسهم زوجة ويفترق عليه أن يبيه معها ليلة أو ليلتين أو نحو ذلك. وقد تحمل اللعنة هنا بالنسبة للشخص الثاني دون محلل له على إذا افترض التحليل. واللعنة هنا واضح من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النص الحديث ومن الأحكام المبنية على مكح المحلل. أو التفريق قبل البناء وبعده بطلقة دائنة وتستحق بين المرأة إما تستحق المهر المسمى بالبناء على الأسطحة في المدى أو تستحق مهر المثل على مقابل هذا الرأي في المدى هنا ننظر لأسين أو فرعين متعلقين بنكاه التحليل الفرع الأولي نيه التحليل في نية التحليل ايوا الاشخاص تعتبر نيه في التحليل قالوا العبره هنا بنيه المحلل اللي الثاني لكن نيه المطلق ونيه المطلقه لا قيمه لهما لانها لا لهم. الثاني لو ادعت المراه التحليل دعت المرأة أن تود أنها تزوجت ثم طلقت وهذا قد يحدث وعرضت أن ترجع لزوجها الأول هنا ينبغي علينا أن نتبصر أو نتدبر الأمر بعيداً لو كانت المرأة طرية على البلدة من بلدة أخرى بعيدة ويصعب علينا إثبات دعوتها حينئذٍ مصدقها في أنها تزوجت لما شقت الإثبات عليها لو كلفت بذلك لكن لو كانت حاضرة بالبلد فتصدق ولكن بشرط أن يطول الزنان من يوم طلاقها والعوان التزوير لما يمكن فيه نوت الشهود واندراس العلم إن كانت المرأة مأمونة أما إذا لم تكن مأمونة وطارت المدة ففي المذهب قولان في تصديقها وعدني تصديقها هنا في هذا العصر ومع تقدم وسائل الكشف والإثبات والاستذات ومع ذلك رأينا من النساء من تجمع بين زوجين وبين ثلاثه والذات بالله فليس من الغريب على امرأة أن تطلق من زوجها ثم تغيب عن البلدة فترة معنى شهورا أو سنة وتعود وتقول أنها تزوجت وطلقت حتى تعود لزوجها فالأول هنا لابد من وثيقة زواج ووثيقة طلاق وشهود ونحو ذلك من الأدلة التي ينبغي على الناس أن يحطاطوا بها هو يحتاط باللجوء إليها للخروج من إعارة الفروج والعياذ بالله لأن نكاح التحليل يعتبر نوع من إعارة الفروج وهو مصادم مصادم لشرع الله عز وجل ومصادم لمكارم الأخلاق ومصادم لنصوص السنة التي تنهى عن ذلك وتبين هذا اللعب والعياذ بالله لكن لو حصل أن شخصا دخل بنية التحليل ثم ثبت على نكاحه ففي هذه الحالة لا بأس بهذا الأمر وإن كانت النية في الأبداية فاسدة إلا أن النية فاسدة قد تصحح وأسرح مثال على ذلك مثال حديث ذر ما سنذكره لكم تفصيلا حديث ذر رقعتين مروين علي بن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان نسكين أعراضي يقعد رجال النسجد فجاءتهم امرأة فقالت هل لك في امرأة تنفحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها فقال نعم فكان ذلك فقال لهم امرأته إنك إذا أصبحت يعني تدوج إنك إذا أصبحت فنعم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى وذهب إلى عمر رضي الله عنه فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه سأل فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال إلزم امرأتك فإن رابوك بريده شأتي ووصل إلى المرأة التي نجت ذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويعروض في ثلة فيقول الحمد لله الذي كشاك ياجر قعتين ثلة تغدو فيها هو تروح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول سمعت هذا الحديث مسنداً مسناً متصلاً عن ابن سيرين يوصله عن عمر بنفس هذا معنى مروي عند الشيخ السمرقبرة ومروي عند عبد الرزاق ومروي في معرفة السنة والآثار الرجل تزوج المرأة بهذه النية ولكن قدر الله له سبحانه وتعالى أمر رفض فبقي على نكاحها ولم يطلقها إلى هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس. سنستكمل إن شاء الله تعالى مرثنا حول المحرمات أو حول بقية المحرمات في النكاح في الدرس التالي إن شاء الله وبعض الأحكام الخاصة بنكاح العبيد والإماء وصحكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته